ومن ه و عبارة عن ا ل ج م م و الأولى ع ة شرح م و ض ع ا ل إ م م م ا ا ل ك بن أنس ا ل ه د المقطع كاملا ت ه ا ا ل ل ورحمة ل ل ولا ل ل تنس ل م و ب الاعجاب ر ك ع ى عبده ب ورسول ن ن ي محمد و ل آله ى وصحبه أ م م ع ي ن أ ع د الحديث السابق حديث الوارد في السابق ا ل و ا ر د في قصة ن و م ت ع ل ي ه ا ل ل والسلام وصلاة ل ص ص ا ا ة ب ه قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في آ خ ر ه مسليا لهم و مؤنسا لان هذا ا ل أ م ر ليس في أ ي د ي ه م و ما خرج عن اليد و الاختيار خرج عن د ا ئ ر ة التكليف فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن الله قبض أ ر و ا ح ن ا و لو شاء لردها إ ل ي ن ا في حين غير هذه يعني قبل ذلك ف إ ذ ا رقد أ ح د ك م عن ا ل ص ل ا ة أ و نسيها ثم فزع إ ل ي ه ا ي ع ن ي ق ا م إ ل ي ه ا هذا هو ا ل أ ص ل ان يقوم إ ل ي ه ا فزعا مذعورا لما فاته و إ ن لم يكن ا ل أ م ر بيده كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف ل ي ص ل ه ا كما كان يصليها في وقتها كما كان يصليها في وقتها كما لو أ د ا ه ا في أ و ل وقتها كالمعتاد ف ي أ ت ي بها ك ا م ل ة ت ا م ة من قيامها و ركوعها و سجودها و أ ذ ك ا ر ه ا و غير ذلك و لا يحمله ا ل ت أ خ ر عن ادائها في أ و ل وقتها حتى ولو خرج وقتها إ ل ى أ ن ي خ ل بشيء من أ ر ك ا ن ه ا ثم ا ل ت ف ت رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى أ ب ي بكر فقال إ ن الشيطان أ ت ى بلالا وهو قائم يصلي ف أ ض ج ع ه يحرص الشيطان على مثل هذا يحرص على أ ن يصرف المسلم عن صلاته ب ك ل ي ة فان تيسر له ذلك فهو المطلوب و إ ل ا شغله عنها أ و شغله فيها إ ن لم يستطع أ ن يشغله عنها فاتى إ ل ى بلال ل أ م ر لتحقق أ م ر يريده الله جل و علا فنام عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و السبب الذي جعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام للاستيقاظ أ ي ض ا تخلف أ ث ر ه ليقضي الله أ ن ا كان مفعولا ليعلم الناس الحكم في مثل هذه الحاله ان الشيطان أ ت ى بلال و هو قائم يصلي ف أ ض ج ع ه فلم يزل يهدئه يعني ك ط ر ي ق ة ا ل أ م ه ا ت في ت ه د ئ ة الصبيان من أ ج ل النوم و أ ه ل الحديث يروونه بلهمز ا يهديه و إ ن كان ا ل أ ص ل من الهدوء و ا ل ت ه د ئ ة فهو مهموس كما ي ه د أ الصبي حتى, نام حتى ينام ومعروف ان الصبي يضرب على ظهره برفق حتى ينام وهذا أ م ر م أ ث و ر معروف متوارث و لا ضرر فيه و إ ن قال بعضهم بعض المعاصرين و ا ل م ت أ خ ر ي ن ممن يزعم أ ن ه يتصدى للتربيه يقول ان النوم سببه التعب الحاصل من هذه ا ل ت ه د ي ه يقول ان الطفل يتعب من هذه ا ل ت ه د ي ه فينام هذا ليس بصحيح ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ف أ خ ب ر بلال رسول الله عليه وسلم مثل الذي أ خ ب ر أ ب ا بكر ا ل رسول الله عليه ا ل ل ه و س ل م أ خ ب ر أ ب ا بكر بما حصل لبلال قبل أ ن يخبره بلال وهذه م ع ج ز ة له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حيث أ ط ل ع ه الله على ذلك فقال أ ب اشهد أ ن ك رسول الله مع أ ن ه مسلم ؤ م م ن قبل ذلك لكن ا س ت د ا م ة ل إ ي م ا ن ه و إ ظ ه ا ر ا لما تجدد في نفسه مما يزيد في إ ي م ا ن ه رضي الله عنه و ا ر ض ه يبقى على ارسال اتفاق ا ل ر و ا ت ولا يوجد الصحيح نعم إلى بسم ن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال ا ل إ م ا م يحيى باب النهي عن ا ل ص ل ا ة في ا ل ه ا ج ر ة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ش د ة الحر من فيح جهنم ف إ ذ ا اشتد الحر فابردوا عن ا ل ص ل ا ة وقال اشتكت النار إ ل ى ربها فقالت يا رب أ ك ل بعضي بعضا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 جهنم. وذكر أ ن النار اشتكت إ ل ى ربها فاذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فإن اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك شدة عبده لله وصلى وسلم على ورسوله فيح محمد رب نبينا عن من جهنم ي ق و ل ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاه ب ا ل ه ج ر ه باب النهي عن ا ل ص ل ا ة ب ا ل ه ا ج ر ة هكذا جاءت ا ل ت ر ج م ة و النهي م أ خ و ذ من ضد ا ل أ م ر ب ا ل إ ب ر ا د ف ا ل أ م ر بالشيء ا ل أ م ر ب ا ل إ ب ر ا د اشتد الحرف أ ب ر د النهي عن الشيء أ م ر بضده و ا ل أ م ر بالشيء نهي عن ضده ف إ ذ ا أ م ر ن ا ب ا ل إ ب ر ا د نهينا عن ا ل ص ل ا ة ب ا ل ه ا ج ر ة و النهي هنا يراد به الكراهه و عند جمهور اهل العلم أ ن ا ل أ م ر كابرد للاستحباب و ا ل ه ا ج ر ة المراد بها نصف النهار عند اشتداد الحر يقول حدثني اياه ي ع ن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ن شده الحر من فيح جان فيح و منه المكان ا ل أ ف ي ح المراد به الواسع ففيح جهنم س ا ع ة انتشارها و تنفسها في ذلك الوقت ف إ ذ ا اشتد ا ل ح ر في أ ي ا م الصيف ف أ ب ر د و ا عن ا ل ص ل ا ة يعني أ خ ر و ه ا عن أ و ل وقتها التي كنتم تفعلونها فيه حتى يبرد الجو أ ب ر د و ا ايدخلوا في الوقت البارد كما يقال أ ن ج د و أ ت ه م و أ ظ ل م دخل نجد دخل اتهامه و دخل في الظلام و هنا أ ب ر د و ابرد فلان يعني دخل في الوقت البارد ف أ ب ر د عن ا ل ص ل ا ة المراد ت أ خ ي ر ص ل ا ة الظهر إ ل ى أ ث ن ا ء وقتها و إ ذ ا اقتضى ا ل أ م ر أ ن تؤخر إ ل ى آ خ ر وقتها فلا ب أ س للحاجه من أ ج ل أ ن يكون ا لحيطان ظل يستظل به الناس ذهابا إ ل ى ا ل ص ل ا ة و ايابا منها و إ ل ا لو فعلت في أ و ل وقتها ما صار ا ل ح ي ط ا ن ظل كافي يستظل به الناس ف إ ذ ا أ خ ر ت عن اول وقت استظل الناس بالحيطان و منهم من يقول ت أ خ ي ر ه ا ا ل م أ م و ر به إ ل ى آ خ ر وقتها لكي يقرب من ذلك وقت العصر فيخرج الناس إ ل ى الصلتين م ر ة و ا ح د ة في هذا يكون كالجمع السوري تصلى ص ل ا ة الظهر في آ خ ر وقتها و العصر في أ و ل وقتها و في هذا تيسير على الناس بلا شك لكن ا ل أ م ر ب ا ل إ ب ر ا د لا يصل إ ل ى حد آ خ ر الوقت بل إ ذ ا كان ا لحيطان ظل يستظل به الناس و يقيهم شر الشمس ضربتها و الحر الشديد الذي يؤذيهم يكفر امتثالا لهذا ا ل أ م ر و قال اشتكت النار إ ل ى ربها قال يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب ا ل إ س ن ا د السابق اشتكت النار إ ل ى ربها فقالت يا رب ي أ ك ل بعضي بعضا فقالت قد يقول قائل هل النار تتكلم نعم تتكلم الذي يثبت المجاز يقول قالت مجازا ل أ ن الجمادات لا تتكلم ح ق ي ق ة و الصواب أ ن ه ا تكلم ح ق ي ق ة بلسان المقال و ليس بلسان ا ل ح ا ل ة و ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ص ا ل ح ة لذلك كما في قوله جل وعلا قالتا اتينا طائعين يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت عش خل من م ز ي د نعم تتكلم نعم مقصدا نسب إ ل ي ه ا الكلام في نصوص ك ث ي ر ة أ ك ل بعضي بعضا وذلك ل ش د ة حرها ولعدم وجود ما ت أ ك ل ه فيعود بعضها على بعض ف ي أ ك ل بعضها بعضا ف أ ذ ن الله لها بنفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف ولا شك أ ن النفس وهو المتنفس للشيء المكتوم وهذا أ م ر محسوس فيخرج منها هذا الحر الشديد من نفس الصيف و البرد الشديد من نفس الشتاء من باب التنفيس عليها فيكون نفسا و منه نفس ا ل إ ن س ا ن و منه تنفيس الكرب ل أ ن ه ا تخفف ف أ ذ ن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء و نفس في الصيف و يبينه الحديث الذي يليه يقول حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى ا ل أ س و د بن سفيان عن أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن و عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي ه ر ي ر ة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اشتد الحرب و ابعد عن ا ل ص ل ا ة ف إ ن ش د ة ا ل ح ر ف ي ح ج ن ة و ا ل أ م ر ب ا ل إ ب ر ا د خاص ب ص ل ا ة الظهر التي هي في ش د ة الحر لو قدر أ ن ه في وقت ص ل ا ة المغرب مثلا صار الجو مكتوب وهذا يوجد أ ح ي ا ن ا النفس يا الله يدركه ا ل إ ن س ا ن أن ن ق و ل أ ن المغرب مثل الظهر أ و العشاء مثلا قد يقول قائل أ ح ي ا ن ا العصر يكون حرا ش د ي د تكون ا ل أ ر ض والحيطان قد تشربت هذه ا ل ح ر ا ر ة لاسيما بعد وجود مواد ليست من ط ب ي ع ة البلد إ ذ ا وجد في البلد مواد ليست من طبيعته تشربت ا ل ح ر ا ر ة يعني في البلدان ا ل ح ا ر ة يناسبها الطين أ ك ث ر مما يناسبها الاسمنت والحديد الناس الذين أ د ر ك و ا ا ل ع م ا ر ة القديمه بالطين واللبن ما يحسون بمثل هذه ا ل ح ر ا ر ة التي توجد ا ل آ ن مع ما خسيت به ا ل أ ر ض من مواد تمتص ا ل ح ر ا ر ة فلا شك أ ن العصر في ش د ة الصيف حار لكن هل معنى هذا اننا نؤخر العصر هذا ا ل أ م ر خاص ب ص ل ا ة الظهر الامر خاص ب ص ل ا ة الظهر ولا يصل ا ل ت أ خ ي ر ل ص ل ا ة الظهر ا ل م أ م و ر به إ ل ى أ ن يخرج وقتها ل أ ن ه قد يقول قائل إن العصر حر شديد لماذا لا نؤخر المغرب قد يوجد كتمه مثلا في بعض البلدان ا ل أ سيما ا ل س ا ح ل ي ة في ش د ة الحر المغرب والعشاء أ ش د من النهار المعنى هذا أ ن ن ا نؤخر لا لا نؤخر هذا ا ل أ م ر خاص ب ص ل ا ة الظهر نعم ان شوف الترجمه ت ر ج م ة من ا ل إ م ا م هذا فهمنا لا لا جاء ما يخصص ف أ ب ر د عن الظهر نعم جاء في هذه الروايات المقصود به ش د ة الحر و المراد وذكر اي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل إ س ن ا د المذكور وما جاء ب ا ل أ م ر في ا ل إ ب ر ا د مخصص لما جاء من نصوص ا ل م ب ا د ر ة و ا ل م س ا ر ع ة و بيان أ ن أ ف ض ل الاوقات أ و ل ا ئ ل الاوقات أ ف ض ل الصلاه على أ و ل و ق ت ه فيكون هذا النص مخصص لما جاء مع أ ن ه مخصوص أ ي ض ا بصلاه العشاء و ذكر يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الاسناد السابق أ ن النار اشتكت إ ل ى ربها ف أ ذ ن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف ثم بعد ذلك قال و حدثني عن مالك عن ا ب ن الزناد عن ر ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اشد ا ل ح ر ف أ ب ر د عن ا ل ص ل ا ة ف إ ن ش د ة ا ل ح ر من فيح جهنم هذا يقول اذا استيقظ ل ل ص ل ا ة في وقت طلع الشمس و ماذا يفعل يصل فورا ف و ا ئ د تقضى فورا يجب قضاء الفوائد فورا و الفرائض لا تدخل في النهي نعم ا ل ل س نعم ل ي باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم و ت غ ط ي ة الفم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرى سالم بن عبد الله إ ذ ا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه يقول رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم و ت غ ط ي ة الفم ثم ذكر حديث سعيد بن مسيب ارسله والا هو موصول في صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ك ل من هذه الشجره يعني ش ج ر ة الثوم و إ ط ل ا ق ا ل ش ج ر ة على مثل الثوم ا ل يقال لها ش ج ر ة والنجم والشجر نعم يسجدان ابن عباس فسر الشجر بما له ساق والنجم ما لا ساق له فالثوم له ساق لا ساق له من الذي قال هذا الكلام من أ ك ل من هذه الشجره الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو عربي كلم بلسان العرب فابن عباس رضي الله عنه فسر الشجر بما له ساق والنجم ما لا ساق له ولا يمنع أ ن يكون إ ذ ا ذكر الاثنان اختص كل واحد بتعريف و إ ذ ا أ ف ر د أ ح د ه م ا نعم عن ا ل آ خ ر جاز إ ط ل ا ق الاسمين عليه فيطلق النجم على ما ساق له و الشجر على ما لا ساق له هذا إ ذ ا أ ف ر د أ م ا إ ذ ا اجتمع فلكل واحد منهما تعريف ك ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و الفقير و المسكين و ما ا ش ذلك من أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى حاضر فالعيان ي أ و ي ش ي ر إ ل ي ه ا من هذه الشجره او إ ل ى ح ا ض ن ف ي ا ل أ ذ ه ا ن نعم ا ل آ ن هل أ م ا م ه مزرعه ة ث و نعم من أ ك ل من هذه الشجره هل ح ض و ر المشار إ ل ي ه ح ض و ر عيني أ و ح ض و ر ديني ا ف ت ر ض ن ا أ ن و م ؤ ل ف ا يقول أ م ا بعد فهذا كتاب ن ش ر ح في او نبي في كذا هذا كتاب يشير إ ل ى الكتاب الموجود أ م ا م ه أ و الموجود في ذهنه هذا إ ن كانت ا ل م ق د م ة قبل ا ل ت أ ل ي ف فيشير إ ل ى ما في ذهنه و إ ن كانت ا ل م ق د م ة بعد ا ل ت أ ل ي ف فيشير إ ل ى شيء حاضر في ا ل أ ع ي ا ن هنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول من أ ك ل من هذه الشجره يشير إ ل ى حاضر في ا ل أ ع ي ا ن إ ذ ا كان في مزرعه ثوم يقول من أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة ممكن لكنه يشير إ ل ى حاضر في ا ل ذ ه ن فلا يقربن يقرب مساجدنا في ر و ا ي ة م س ج د ا ن ا والعله يؤذينا بريح الثوم ما في ما يمنع أ ن يكون يوجد فص من الثوم أ و شيء من هذا مع أ ح د ما يمنع لكن ا ليظهر ل ي الله على من السياق سياق الروايات كلها أ ن ه لما ت أ ذ ى ب ر ا ئ ح ة الثوم قال هذا الكلام فتكون ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى حاضر في الذهن يقربه و يحدده ا ل ر ا ئ ح ة التي ت ت أ ذ ى بها و في ر و ا ي ة ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى م ا ي ت أ ذ ى منه ا ل إ ن س ا ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت ت أ ذ ى م ا ي ت أ ذ ى منه ا ل إ ن س ا ن قد يقول قائل هل لمن أ ك ل من هذه ا ل ش ج ر ة أ ن يدخل المسجد و ما فيه احد خالد يقول ما في إ ن س ا ن ي ت أ ذ ى النهي عن قربان المسجد نعم ق د يقول قائل إ ذ ا خرج الناس من ا ل ص ل ا ة رح ت ص ل ي ت نعم قد يوجد إ ن س ا ن إ ذ ا كان الناس ي ت ا ذ و ن ب ر ا ئ ح ة الثوم لكن لو اتفق م ج م و ع ة من الناس أ و جميع ج م ا ع ة المسجد واكلوا الثوم حينئذ لا يتاذن ارتفعت ا ل ع ل ة هل معنى هذا أ ن يسوغ لهم أ ن يدخلوا المسجد أ و تبقى ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة في بعض الروايات ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تتاذن فعلى هذا لا يقرب المسجد ولم يكن فيه أ ح د ولو أ ك ل و ا كلهم الثوم ويلتحق بالثوم كل ما له ر ا ئ ح ة ك ر ي ه ة من ك البصل كراث ومن باب أ و ل ى المحرم كالدخان مثلا أ و شخص تنبعث منه روائح ك ر ي ه ة من بخر أ و ما أ ش ب ه ه مثل هذا لا يؤذي الناس لا البر مفسح المهم مسجد من باب ن ص ر قاروبه من باب عيش ع ظ م عظمه يعظم نعم أ ق و ل يلتحق به كل ما له ر ا ئ ح ة سواء كانت بفعل ا ل إ ن س ا ن أ و خارجه عن فعله إ ل ا إ ذ ا خفف ذلك ب ز ي ا د ة ف التنظيف أ و روائح ط ي ب ة من طيب وشبهه تكسر هذه ا ل ر ا ئ ح ة ا ل خ ب ي ث ة التي تنبعث م ن ه و أ ي ض ا يمنع قياسا على ذلك إ ر س ا ل الروائح ا ل ك ر ي ه ة في المسجد الروائح ا ل ك ر ي ه ة إ ر س ا ل ه ا كالفساء والذراط والجشاء يجوز ل ما يجوز نعم شخص جالس المسجد احتاج الى أ ن يرسل شيئا من ذلك نعم يجوز إ ل ا ما يجوز ما لم يحدث ما لم يحدث او يؤذي هو يقول أ ن ا ب ج ل س المسجد أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن عن ظهر قلب وهذا لا يؤثر احتاج الى أ ن يرسل شيئا من ذلك أ م ا مع ا ل ح ا ج ة فقد قال أ ب و بكر بن عربي في شرح الترمذي على حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا و يجد ريحا قال فيه جواز ارسال ذلك ل ل ح ا ج ة للحاجه, للحاجة و معلوما أ ن بقاء ا ل إ ن س ا ن طاهرا في المسجد ذاكرا تاليا مصليا هذا هو ا ل أ ك م ل إ ذ ا كان أ ك ل هذه ا ل أ ش ي ا ء ذوات الروائح ا ل ك ر ي ه ة مثل الثوم والبصل والكراث يمنع من دخول المسجد و يمنع من حضور ا ل ج م ا ع ة فما حكمه ظل الجماعة واجبة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة واجبه فهل نقول إ ن ما يمنع منها حرام نعم نعم ان تعمد ا ل أ ك ل ليترخص بذلك لكن أ ك ل لحاجه وما قصد ا ل أ ك ل من أ ج ل الا يصلي مع ا ل ج م ا ع ة لم يقصد التحايل لكن ا ل ح ا ج ة الحاجه لا تصل إ ل ى حد يقاوم الواجب كل هذه ا ل ح ا ج ة قد يكون ي أ ك ل ه ت ل ذ ز ا مثلا جاء وصفها ب أ ن ه ا خ ب ي ث ة في قوله جل وعلا احرم عليهم الخبائث وجاء وصفها من أ ك ل من هاتين الشجرتين الخبيثتين و الاهل الظاهر أ ن ا ل أ ك ل منهما حرام و لو و لو لم يرد في صحيح مسلم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سئل عنهما احرام و قال أ ن ا لا أ ح ر م ما أ ح ل الله فهما حلال خلافا لاهل الظاهر لكن الحلال الذي يمنع من الواجب الحلال الذي يمنع من الواجب حكمه يعني لا لذاته لا يحرم لذاته إ ن م ا لما يؤدي إ ل ي ه و على هذا يحمل حال من ي أ ك ل ه تحايلا ل إ س ق ا ط الواجب أ م ا من أ ك ل ه و ل ح ا ج ة فل ب أ ن يوصف علاجا مثلا قيل ينفع لك مثلا علاج الثوم في منافع كبرى、يعني. يذكرها ا ل أ ط ب ا ء تذكر في كتب الطب بس هي مثوم ويقرب و ن البصل في كثير من خصائصه يذكرون أ ش ي ا ء منافع ع ظ ي م ة فيها لكن مع ذلك تحصيل أ م و ر الدنيا لا يعني أ ن ه تهدر بسببها أ م و ر ا ل آ خ ر ة نعم إ ذ ا وصف علاج لمرض موجود فالامر ه ا ل ح م د لله الدين فيه س ا ع ة لمثل هذه شيء. مقصود أ ن ه ل ل ح ا ج ة لا باس أ ك ل ه تحايل من أ ج ل إ س ق ا ط ا ل ج م ا ع ة لكن بعض الناس ي أ ك ل ه ل ح ا ج ة ويصعب عليه أ ن يتخلف عن شهور ا ل ج م ا ع ة نعم ا ل ا شك إ ذ ا خفف ذلك إ ذ ا انتفت ا ل ع ل ة اذا انتفت العله تطيب و خفت هذه ا ل ر ا ئ ح ة فالعله م ع ق و ل ة ف إ ذ ا ارتفعت ارتفع معها حكمها يقول حدثني عن مالك عن عبد الرحمن, بن المجبر, الرحمن, بن, عبد الرحمن بن, عمر بن المجبر سقط تكسر فجبر قيل له مجبر م ن ه م من يقول انه مات أ ب و ه ف ي بطن أ م ي حمل فقيل لعل الله جل وعلا أ ن يجبره و يعوضه عن ابيه سمي م ج ب ر كل من ر أ ى قال الله يجبره نعم هذا قول أ ن ه كان يرى سالم بن عبد الله ت ا ب ع ي الجليل الفقيه ح د الفقهاء السبعه اذا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن يغطي فاه و يصلي جبذ ا ث و ب عن فيه جبذا شديدا نعم أ ب ل غ في التعليم و فيه ا ل إ ن ك ا ر باليد مع ا ل ا س ت ط ا ع ة حتى ينزعه عن فيه و السبب في ذلك أ م و ر منها أ ن يباشر ا ل أ ر ض ب أ ن ف ي ه كجبهته منها أ ي ض ا ما قاله بعض ا ل ع ل م أ ن التلثم ينافي الخشوع ينافي الخشوع يقول لما فيه من الكبر و أ ي ض ا قد يظن بعض الناس أ ن ه أ ن هذا الذي تلثم وغطى أ ن ف ه يظن بعض الناس أ ن ه من أ ج ل ه لئلا يشم رائحته أ و يستنكف أ ن يشم ر ا ئ ح ة في المسجد أ و من أ ح د المصلين فيقع في نفسه ما يقع وفي الاستذكار يقول ت غ ط ي ة الفم و ا ل أ ن ف في ا ل ص ل ا ة مكروه لمن أ ك ل ثوما ب ه ذ ا نعلم ا ل ف ا ئ د ة من إ ر د ا ف حديث الثوم بالتلثم نعم يقول ت غ ط ي ة الفم و ا ل أ ن ف في الصلاه مكروه لمن أ ك ل ثوما و أ ص ل ا ل ك ر ا ه ي ة ل أ ن ه م كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهو عن ذلك يعني ما يكفي أ ن يتلثم إ ذ ا أ ك ل ثوما او بصلا ثم حضر ا ل ل م س ج د تلثم نعم قد لا تشم منه ا ل ر ا ئ ح ة لكنه لا يكفي ذلك التطيب、نعم. هو إ ذ ا وجد الطيب الذي له ر ا ئ ح ة ق و ي ة بحيث تقاوم ر ا ئ ح ة الثوم فالعله معقوله يعني ارتفعت هذه ا ل ر ا ئ ح ة فلا ب أ س حين زيد لا اللسان لامور ل أ م ر واحد مهم من أ ج ل الثوم فقط ل أ ن ه ينافي الخشوع وفيه كبر وفيه أ ي ض ا يمنع من م ب ا ش ر ة ا ل أ ر ض فيه أ مجتمعه و ر م لا لا لا فيه م ق ا و م ة الذي يشم الرائحه ا ط ي ب مثلا إ ن س ا ن اشماغ ولحيته ذ ل ت ق ا ه م يعني فالروائح تشم نعم م ن ا س ب ة الباب في أ ك ث ر الموطئات بين هذا الباب وبين كتاب الوقود باب النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح وبعد العصر باب النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح وبعد العصر في أ ك ث ر الموطئات لكن في موطئه ح ي ا ء ت أ خ ر هذا الباب وضعه في آ خ ر كتاب ا ل ص ل ا ة مع ان ابن عبد البر يقول ليس له هناك مدخل ولذا قدمه ابن عبد البر في الاستذكار قدم الباب إ ل ى هنا وضعه قبل النهي عن دخول المسجد بريح الثوم و ت ق ط ي ة الفم نعم ما ا ل م ن ا س ب ة من يذكر ا ل م ن ا س ب ة بين هذا الباب و كتاب الوقود نعم في م ن ا س ب ة هذا إ ذ ا كان ينقطع إ ذ ا كان ينقطع قبل وقت ا ل ص ل ا ة ه و يحتمل على بعد أ ن النهي عن قربان المساجد يعني في أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة النهي عن قربان المساجد في أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة التي يوجد فيها من ي ت أ ذ ى يعني لو جاء شخص يصلي ركعتي الضحى في المسجد و أ ك ل ث م يمنع ولا ما يمنع أ و جاء في منتصف الليل بيوتر في المسجد يمنع ولا ما يمنع لا يوجد من ي ت أ ذ ى يؤذين به ح ث و ن يقال ما في إ ن س ا ن ي ت أ ذ ى إ ذ ن الملائكه لا ت ت أ ذ ى إ ذ ن كلام كهذا يلزم منه أ ن ه لا يكل و مطلقا ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يوجد القرين بعد بدون تعبد القرين معه ب ا س ت م ر ا ء وتاذى في غير وقت الصلاه وفي غير م ز ا و ل ة ا ل ص ل ا ة ما يكل و إ ذ ا قرنت بين المساجد النهي عن قربان المساجد إ ذ ا قرنت بها يؤذينا المسجد مع ا ل أ ذ ى العله م ر ك ب ة ما هي مفرده ا ل ع ل ة م ر ك ب ة من كونه أ ذ ى و كونه في المسجد و لذا في مجامع الناس مثلا في ا ل أ س و ا ق أ ك ل ثم ي ق و ا ل روح ت ذ ي الناس نعم ا ل آ ن لو شخص أ ك ل ثم طلع ل ل س م ن فحرام عليك نقول ا ل ع ل ة م ر ك ب ة ا ل ع ل ة م ر ك ب ة من قربان المسجد و ا ل أ ذ ى ل أ ن غير المسجد الذي ت أ ذ ى يطلع نعم, نعم. الذي ت أ ذ ى الحمد لله المر أ فيه سعر لكن المسجد الذي هو مورد الناس كلهم هذا اللي ما قدرت ا ل ق ل ا ل لمحل ي ا ل ع ب ا د ة لكن ا ل ع ل ة المنصوصه ا ل آ ن في الحديث مركبه و ليست م ف ر د ة من قربان المسجد و من ا ل أ ذ ى فعلى هذا إ ذ ا م س أ ل ة قربان المسجد هل تستقل بالتعليل و ا ل أ ذ ى وحده هل يستقل بالتعليل محل نظر يمكن يسلم ف ا ل ع ل ة مركبه ف إ ذ ا اجتمع ا ل أ م ر ا ن منع و على هذا إ ذ ا جاء في منتصف الضحى قال اريد ص ل ي ركعتي الضحى و المسجد ما فيه حد يقول لا يقرا مسجدنا نعم كيف ل أ ن ه ما يوجد من يتاثر لا يوجد من يتاثر و هذا هو الظاهر ل أ ن ا ل ع ل ة إ ذ ا كانت م ر ك ب ة من أ م ر ي ن لا يستقل أ ح د ا ل أ م ر ي ن ت ر ت ي ب ا ل ح ق فعلى هذا من أ ر ا د أ ن ي ص ل الضحى من أ ر ا د أ ن يوتر لا مانع أ ن يدخل المسجد و لو أ ك ل إ ذ ا لم يوجد من يتاثر ل أ ن ا ل ع ل ة المنصوصه م ر ك ب ة من أ م ر ي ن هنا في مسألة في الحديث في الخبر الثاني ر أ ى إ ن س ا ن يغطي فهو ه و يصلي والحال أ ن ه يصلي ت غ ط ي ة الفم أ و التلثم خارج ا ل ص ل ا ة خارج ا ل ص ل ا ة لغير ح ا ج ة أ م ا إ ذ ا و ج د ح ا ج ة برد مثلا شديد أ و ح س ا س ي ة عند ا ل إ ن س ا ن ي ت أ ث ر ب أ د ن ى شيء هذه ا ل ح ا ج ة معروفه الحكمه لكن من غير حاجه د ا ئ م ا ش ي بين الناس و م ت ل ث م اهل البعض اهل يطلق العلم يطلق الكراهه لماذا نعم لا شك انه يحدث ريبه و نفرها ايضا الناس ينفرون من مثل هذا المتلثم لا سيما اذا لم يعرفوا السبب ب ع ث ا على ذلك جاب ذ ا ل ث و ب و جذبه لغتان ي بمعنى وان قال بعضهم انه مقلوب لكن الفيروز عبادي أ ن ك ر أ ن يكون مقلوبا إ ن م ا هو ل غ ة أ ص ل ي ة في جذب الثوب و هنا فيه الانكار باليد مع الاستطاعه من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده هذا و ا ل أ ص ل هذا إ ذ ا استطاع إلا م ا ا س ت ط ع فبلسانه إ ل ا ما ا س ت ط ع ب ق ل ب ه والله المستمع احسن الله اليك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 َ من ت و ض أ َ ح َ د ك ُ م ْ فليجعل َََْْ في أن ِ انفه ِْ ماء َ ثم َُ لينثر َِِْ ومن ََْ استجمر َََْْ فليوتر َُِْْ عن مالك َِ عن َْ ابن ِ شهاب ٍَِ عن َْ أ َ ب ِ ي ادريس َِ الخولاني ََِْْ عن َْ أ َ ب ِ ي هريره ََُْ ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من َْ توضا ََ فليستنثر َََِْْْ ومن ََ استجمر ف ل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 ويل للاعقاب من النار عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان ا بن عبد الرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر بن الخطاب يتوضا بالماء لما تحت ازاره قال سويل مالك سويل رجل فغسل فنسي توضع عن وجهه قبل أن ولا يعد غسل وجهه وأما غسل الذي غسل ذراعيه يُعد قال ب ل فليغسل وجهه ثم ليُعد غسل وجهه وجهه ثم ذ ر ع ي يكون ه حتى غ س ه ما بعد وسئل ج ه ه مكانه إذا ذلك ذلك كان قال في أو و بحضرة مالك عن رجل نسي ان يتمضمض و ي س ت ن ذ ر حتى صلى قال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي بعد أ ن أ ن ه ى ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى الكلام على شرط من شروط ا ل ص ل ا ة هو الوقت شرع في بيان شرط آ خ ر هو ا ل ط ه ا ر ة فقال كتاب ا ل ط ه ا ر ة باب العمل في ا ل و و يقول كتاب الطهارة ل كتاب أكثر عرفنا ا أن م ص ن ن ف ي ي ب د و ن بكتاب الطهارة لأهميتها الطهارة و ي يقبل ي ن من ف ت حتى ت ا الصلاة ولا يقبل الله ح أحدث صلاة و ض ع ولا تقبل ص ل ا ة بغير طهور النصوص ك ث ي ر ة في هذا طهرت شرط ب ا ل إ ج م ا ع باب العمل في الوضوء طهر أ ع م من أ ن تكون بالماء أ و بدله و أ ن تكون عن حدث أ ك ب ر أ و أ ص غ ر المقصود أ ن الطهاره شرط في ص ح ة ا ل ص ل ا ة باب العمل في الوضوء يقول حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازن ي عن أ ب ي ه أ ن ه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي ص ف ة الوضوء و غير عبد الله بن زيد بن عبد ر ب راوي ا ل أ ذ ا ن غيره عبد الله بن زيد بن عاصم يقول وهو جد ع م ر بن يحيى المازني يقول الحافظ بن حجر هذا فيه تجوز لماذا ل أ ن عبد الله بن زيد بن عاصم عم لابيه و ليس جدا له و سماه جدا لكونه في منزلته في م ن ز ل ة جده وكان من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد بن عاصم هل تستطيع أ ن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا هل تستطيع ماذا يفهم من هذا ا ل أ س ل و ب هل تستطيع نعم ه و تطبيق عملي لكن ا ش معنى هل تستطيع يعني ما قال صف لي أ و توضا لي أ و أ ر ن ي كيف كان يتوضا هل تستطيع نعم نعم هم يقولون فيه م ل ا ط ف ة في ه ملاطفه لكن الاستعمال ا ل آ ن لمثل هذا ا ل أ س ل و ب في ه ملاطفه ولا في ه شيء من التعجيز و ل ا في الشرح كلهم يقولون هذا في ه ملاطفه ل سيما مع كبر سنه وطول عهده مع طول العهد ه ذ ا عم أ ب ي ه ب م ن ز ل ة جده هل تستطيع؟, يعني هل تستطيع ان تصف كما ر أ ي ت أ و نسيت شيئا من ذلك أ و اختلط عليك ا ل أ م ر لا شك أ ن الطلب المقروم ب ا ل ا س ت ط ا ع ة فيه تخفيف للطلب يعني كونك تقول لشخص أ ع ط ن ي هذا فيه م ش ق ة لكن كنت تقدر يا أ خ ي أ ع ط ن ي هذا أ و تستطيع كما يشق عليك هذا فيه ملاطفه بلا شك هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم ف د ع ى بوضوء والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضا به و بضمها الوضوء الفعل ف أ ف ر غ على يده فغسل يديه مرتين مرتين و استنثر ثلاثا غسل وجهه ثلاثا غسل يديه مرتين ثبت في ص ف ة وضوئه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ك ث ر من ك ي ف ي ة ف ت و ض أ عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ر ة م ر ة لكل عضو وثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ت و ض أ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثبت عنه كما في ذ ا ل ح د ي ث أ ن ه ت و ض أ يقول أ ه ل العلم ملفقا يعني بعض ا ل أ ع ض ا ء مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاث كل هذا جائز هنا يقول ف أ ف ر غ على يده فغسل يديه مرتين مرتين والمراد بغسل ي د ي ن هنا غسل ك ف ي ن وليس المراد بغسل ل ي د ي ن الذي هو من فرائض الوضوء فغسل يديه مرتين مرتين ثم تماض مضى و استنثر ثلاث ا غسل اليدين س ن ة ما لم يكن الشخص قائم من النوم على ما س ي أ ت ي استيقظ من النوم على الخلاف في ذلك أ و يكن عليهما نجاسه فلا بد من غسلهم و م ع ذلك غسلهما قبل وضوء س ن ة ف أ ف ر غ على يده ي فغسل يديه مرتين مرتين بعض من ذكر ص ف ة وضوئه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فافرا على يديه من الاناء ثلاثا في حديث عثمان و غيره ثم تمضمض و استنثر ثلاثا و ي أ ت ي ما في المضمضه و الاستنشاق من بيان للحكم و المضمضه إ د خ ا ل الماء في الفم مع التحريك مع التحريك و هل المج و إ خ ر ا ج الماء من الفم من مسمى المضمضه أ و قدر زائد عليها و ثم تمضمض إ د خ ا ل الماء في الفم مع تحريكه هذه م ض م ض ة لكن مج الماء بعد ذلك هل هو مسمى ا ل م ض م ض ة او لا بمعنى أ ن ه لو أ د خ ل الماء ثم حركه فابتلعه نقول تمضمض و لا ما تمضمض نعم بعض كتب ا ل ل غ ة يدخل المج في مسمى ا ل م ض م ض ة و على هذا لا تتم ا ل م ض م ض ة إ ل ا بعد مج الماء من اخراجه من الفم و منهم من يقتصر على إ د خ ا ل ه في الفم و تحريكه و التحريك من مقتضى ا ل ص ي غ ة ا ل م ض م ض ة التي هي ك ا ل خ ض خ ض ة تحريك و استنثر ثلاثا استنثر عندنا استنشاق و استنثار هذا الاستنشاق جذب الماء بالنفس إ ل ى داخل ا ل أ ن ف هذا استنشاق و الاستنثار إ خ ر ا ج الماء من ا ل أ ن ف بالنفس و عندنا في الحديث اقتصر على الاستنثار من باب الاكتفاء فالاستنثار لا بد أ ن يتقدمه استنشاق و إ ن قال بعضهم م ن الاستنثار هو الاستنشاق الاستنثار هو الاستنشاق لا نقول من لازمه الاستنشاق بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص في بعض النصوص استنشق او استنثر ثلاثه فيحمل استنشاق ل ا على إ د خ ا ل الماء و جذبه إ ل ى داخل ا ل أ ن ف بالنفس و الاستنثار إ ل ى يحمل على إ خ ر ا ج ه من ا ل أ ن ف بالنفس ثم غسل وجهه ثلاثه في تقديم غسل الكفين قبل إ د خ ا ل ه م ا ا ل ا ن ا ثم ا ل م ض م ض ة و الاستنشاق ثم بعد ذلك مغسل الوجه ثلاثه ثم غسل وجهه العطف عطف غسل الوجه على ا ل م ض م ض ة و الاستنشاق العطف يقول أ ه ل العلم انه يدل على ايش ا ل م غ ا ي ر ة إ ذ ن الاستنشاق و الاستنثار غير غسل الوجه و ي أ ت ي ن ا في بيان حكم ا ل م ض م ض ة و الاستنشاق أ ن الفم و ا ل أ ن ف داخلان في الوجه على خلاف في ذلك على ما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى و عطف الوجه عليهما دال على ا ل م غ ا ي ر ة ثم غسل وجهه ثلاثه ثم غسل يديه مرتين إ ل ى المرفقين و إ ل ى هنا غ ا ي ة و ا ل غ ا ي ة د ا خ ل ة بدليل ما جاء في وصف وضوئه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ن ه أ د ا ر الماء على مرفقيه و غسل يديه حتى أ ش ر ع في العضد فدل على أ ن المرفقين داخله و إ ن كان دخول ا ل غ ا ي ة في المغير ليس مضطردا ثم مسح ر أ س ه بيديه ثم مسح ر أ س ه بيديه يعني بالماء الذي بيديه بيديه المبلولتين بالماء ف أ ق ب ل بهما و أ د ب ر أ ق ب ل و أ د ب ر ب د أ بمقدم ر أ س ه الجملتان الثانيه ت و ض ي ح ي ة ل ل أ و ل ى لكن هل بينهم اتفاق و لا بينهم اختلاف ذكرت الثانيه لتوضيح ا ل أ و ل ى أ ق ب ل بهما و أ د ب ر بدا بمقدم ر أ س ه يعني لو لم يقل بدا بمقدم ر أ س ه نفهم من قوله ف أ ق ب ل بهما و أ د ب ر أ ن ه ب د أ بمؤخر ر أ س ه لو لم ت أ ت ي ا ل ث ا ن ي ة لبيان الحال بيان الواقع لبيان ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى لقلنا أ ن البداء بمؤخر أ ق ب ل و ا ل إ ق ب ا ل يكون إ ل ى ج ه ة الوجه و أ د ب ر إ ل ى ج ه ة القفاه و للتوفيق بين الجملتين إ م ا أ ن نقول أ ن الواو لا تقتضي ترتيب نعم, نعم. ث مكن ا ا ل أ م ر في س ا ع ة لا تقتضي ترتيب الواو كما هو ا ل أ ص ل فيها أ و نقول مع أ ن فيه تكلف مما ق ا ل ابن دقيق العيد ف أ ق ب ل بهما إ ل ى قفاه و أ د ب ر بهما عنه يعني عن القفاه أ ق ب ل بهما إ ل ى قفاه كذا قال ابن دقيق العيد و فيه تكلف لكن كون الواو لا تقتضي ترتيب حل الافكار ب د أ بمقدم ر أ س ه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ر د ه واضح حتى رجع إ ل ى المكان الذي ب د أ منه و هو مقدم ا ل ر أ س ثم غسل رجليه هكذا وصف عبد الله بن زيد وضوء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و فيه غسل اليدين قبل الوضوء ثم المضمض و الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إ ل ى المرفقين ثم بعد ذلك مسح ا ل ر أ س ثم غسل ر ج ل هذا هذه ص ف ة الوضوء إ ج م ا ل ا و ذكرنا في أ و ل الكلام أ ن النبي عليه الصلاه و السلام ثبت عنه أ ن ه ت و ض أ م ر ة م ر ة و مرتين مرتين و ثلاثه ثلاثه ت و ض أ ملفقا كما هنا بمعنى أ ن ه غسل بعض الاعضاء مرتين ب ع ض ه ثلاثا و المسح ل ل ر أ س م ر ة و ا ح د ة ل أ ن ه لم يذكر معه ع د د و س ي أ ت ي ب ي و ن ذلك كله ان شاء الله تعالى يقول حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل أ ر ج عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م فليجعل في أ ن ف ه ماء ثم لينثر و من استجمر فليوتر اذا ت و ض أ أ ح د ك م ت و ض أ فعل ماضي و مقتضى الفعل الماضي أ ن يكون بعد الفراغ ل أ ن ه امر مضى يعني ك أ ن ه قال اذا ت و ض أ وانتهى من الوضوء فليجعل في أ ن ف ه م ا لكن هل هذا الظاهر مراد ليس مرادا ل أ ن الماضي يطلق و يراد به الفراغ من الشيء كما هو ا ل أ ص ل و يطلق و يراد به إ ر ا د ة الشيء و يطلق و يراد به الشروع في الشيء يعني إ ذ ا قال شخص إ ذ اذا جاء زيد أكرمتك إ جاء زيد أ ك ر م ت ك هل يكفي في ذلك إ ر ا د ة زيد ا ل م ج ي نعم لا يكفي هل يكفي في ذلك شروع زيد في ا ل م ج ي إ ذ ا ركب ا ل د ا ب ة من بلده و ا ل م س ا ف ة تحتاج إ ل ى أ ي ا م نقل خاص جاء زيد يعني شرع في ا ل م ج ي أ و إ ذ ا فرغ وحصل ا ل م ج ي كاملا هذا ا ل أ ص ل لكن ماذا عن مثل قوله تعالى إ ذ ا قمتم الى ا ل ص ل ا ة فاذا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله المراد بذلك إ ذ ا أ ر د ت إ ذ ا ق ر أ ت القران اذا أ ر د ت القراءه خلافا ل أ ه ل الظاهر حملوه على أ ص ل ه و قالوا ا س ت ع ا ذ ه بعد الفراغ من القراءه اذا كبر فكبروا يعني إ ذ ا فرغ من التكبير كبر لكن ماذا عن قوله و إ ذ ا ركع ف ر ك ع و إ ذ ا فرغ من الركوع نركع نعم لا اذا أ ر ا د الركوع نركع لا اذا شرع في الركوع نركع إ ذ ا توضا أ ح د ك م فليجعل في أ ن ف ه ماء يعني إ ذ ا شرع في الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينثر هذا أ م ر فليجعل اللام لام ا ل أ م ر هذا دليل على وجوب الاستنشاق و جاءت فيه نصوص هذا و غيره و النصوص فيه أ ق و ى مما جاء في ا ل م ض م ض ة و ا ل ح ا ج ة إ ل ى تنظيفه أ د ع ى إ ل ى ا ل ح ا ج ة من تنظيف الفم نعم ا و مفتوح, مفتوح نعم أ م ا الفم لا يصنف فيه مغلق إ ذ ا توضا ا ذ ل ك جاء في تنظيفه من النصوص أ ك ث ر مما جاء في ا ل م ض م ض ة فليجعل فيه, فيه ماء ثم ي ن ث ر فهذا الحديث يدل على وجوب ايش الاستنشاق و جاء أ ي ض ا ما يدل على وجوب ا ل م ض م ض ة إ ذ ا توضات في المضمض و يستدل بالوجوب او يستدل من قال بالوجوب أ ن الفم و ا ل أ ن ف داخلان في الوجه ل أ ن الذي لا يقول بالوجوب يقول المظلم و ا ل ا س ن ش ا ق لم تذكر في آ ي ة الوضوء نعم الواجب غسلت يقول من يقول بالوجوب أ ن الفم و ا ل أ ن ف من مسمى الوجه و داخلان فيه ومن يقول بعدم الوجوب يقول أ ن الوجه ما تحصل به ا ل م و ا ج ه ة و ا ل م و ا ج ه ة لا تحصل بالفم ولا ب ا ل أ ن ف على كل حال الحكم في هذا النصوص فجميع من وصفوا ذو النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ذكر أ ن ه تمضمض و استنشق و فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بيان للواجب ا ل م أ م و ر به إ ض ا ف ة إ ل ى ما جاء من ا ل أ و ا م ر ا ل خ ا ص ة بالمضمضه و الاستنشاق فيها ا ل أ م ر أ و ض ح و أ ك ث ر ثم لينثر فليجعل في أ ن ف ه ماء يعني يستنشق ثم لينثر يخرج هذا الماء و من استجمر فليوثر استجمر استعمل ا ل ح ج ا ر ة ل إ ز ا ل ة أ ث ر الخارج استجمر فليوتر استعمل ا ل ح ج ا ر ة يقطع هذا الاستعمال على وتر و أ ق ل ا ل ب و ج ز ي على ما س ي أ ت ي ثلاثه احجار لكن إ ن احتاج إ ل ى رابع يستحب له أ ن يوتر فيزيد خامس و هذا هو التفسير المعتمد للاستجمار هنا عند ا ل أ ك ث ر و إ ن زعم بعضهم من المراد به استعمال ا ل م ج م ر ة البخور الطيب استجمر يعني استعمل ا ل م ج م ر ة يتطير م ر ة أ و ثلاثا أ و خمسا أ و سبعا أ وما أ ش م ل ذلك يقطع ه على و ت ر لكن المعتمد في تفسيره عند ع ا م ة اهل العلم أ ن المراد ب ي استعمال ا ل ح ج ا ر ة في إ ز ا ل ة الاثر الخارج من السبيلين والله ا ل مستعان صلى الله عليه وسلم عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن ه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بطريق م ك ة ووكل بلالا ان يوقظهم ل ل ص ل ا ة ف ر ق د بلال و ر ق د و ا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي ف ق ا ل إ ن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أ م ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا وان يتوضا وامر بلالا ان ينادي ب ا ل ص ل ا ة أ و يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إ ل ي ه م وقد ر أ ى من فزعهم فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن الله قبض أ ر و ا ح ن ا ولو شاء لردها إ ل ي ن ا في حين غير هذا ف إ ذ ا رقد أ ح د ك م عن ا ل ص ل ا ة أ و نسيها ثم فزع إ ل ي ه ا فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ب ي بكر فقال إن الشيطان أتابل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 يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن ه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا التعريس انه في آ خ ر الليل وزيد بن أ س ل م أ د ر ك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم لا فالخبر مرسل في جميع روايات ا ل م و ط ا كما قال ابن عبد البر و غ ي ر ه أ ن ه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة بطريق م ك ة وهناك نعم ح ي ن م قفل رجع من خيبر ا ل ق ص ة و ا ح د ة او م ت ع د د ة نعم هناك قفل من خيبر وهنا في طريق م ك ة نعم يعني احنا متصورين المواقع موقع ا ل م د ي ن ة و م ك ة في ج ه ة يعني تختلف ا ل ج ه ة ولا ما تختلف نعم جميعا ل آ ن ولا ق ب ل كيف ا ل آ ن ا ل آ ن ت ح ل ت ك ل م ب ع ل م تعرف هذا الطريق انه يؤدي إ ل ى م ك ة وخيبر غيره ا ل م ع ر و ف أ ن ا ل ق ص ة واحد لكن هو قال حينما قفل من خبر ي و هو قال بطريق مكه يقول ابن عبد البر على هذا الحديث هذا لا يخالف ما في الحديث الذي قبله ل أ ن طريق م ك ة و طريق خبر ي من ا ل م د ي ن ة واحد نحن بيلتقيان في نقطه و يصير、المدينة. الطريق واحد يعني لو قال واحد شخص قابلت زيد و جاي من ا ل ق ص ي م مثلا وقال الثاني ق ا ب ل ت و ج ا ء من م ك ة في طريق واحد ق ا ب ل و ا في ن ق ط ة و ا ح د ة ف أ خ ب ر عنه أ ح د ه م انه ج ا ء من القصيم والثاني أ خ ب ر عنه انه ج ا ء من م ك ة كلام صحيح ولا مكه صحيح إ ذ ا كان ج ا ئ من طريق م ك ة على ا ل م د ي ن ة على القصيم لا يمكن شلما فتلتقي الطرق、نعم. في نقاط م ع ي ن ة ثم ت ت ف ر ع وهنا تكون قصه و ا ح د ة يقول وكل ضبط بالتخفيف و التشديد وكل بلال ان ينقذهم ل ل ص ل ا ة ف ر ق د بلال و ر ق د و ا حتى استيقظوا و قد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم و قد فزعوا و معرفه ان السبب ا ل أ س ف على ف و ا ت الوقت و إ ن قال بعض الشراح انهم فزعوا من أ ن يلحق بهم العدو ل أ ن ه في قفولهم الخيبر و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى من حنين خافوا من العدو و لكن هذا لا حظ له من النظر إ ن م ا كان فزعهم أ س ف ا على فوات الوقت ف أ م ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إ ن هذا واد به شيطان هل ن أ خ ذ من هذا أ ن ه كل ما فاتت ا ل ص ل ا ة أ ن هنا شيطان مثل ما نقول في كل من فاتته ا ل ص ل ا ة و نام عن ا ل ص ل ا ة أ ن ه بال الشيطان في أ ذ ن ي ه أ و نقول النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م عرف أ ن هذا الوادي فيه شيطان ولا يلزم من كل من فاتته ا ل ص ل ا ة بعذر أ و بغير عذر فيه شيطان نعم. نعم الثاني الثاني, الثاني. الثاني. كثير من العلم لا يستحب <تصفيق> أ ن ينتقل ا ل إ ن س ا ن من مكان ل أ ن كونوا فيه شيطان الأمر هذا امر مغيب ما يدري فركبوا ما يدري قال إ ن هذا واد به شيطان واد به شيطان فركبوا ا حتى خرجوا من ذلك الوادي يعني غير بعيد ما ابعدوا ثم أ م ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ينزلوا و أ ن يتوضاوا ذ يدل على أ ن الوضوء لا بد منه م ولو خرج الوقت و أ م ر بلالا ان ينادي ب ا ل ص ل ا ة أ و يقيم ع ر ف ن ا أ ن ه في ر و ا ي ة أ ح م د أ ذ ن وصلى الركعتين ثم أ ق ا م و الفقهاء يختلفون في ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة للفوائد فيقول مالك و الشافعي و ا ل أ و ز ا ع ي من فاتته ا ل ص ل ا ة أ ق ا م و لم يؤذن بناء على أ ن ا ل أ ذ ا ن إ ع ل ا م بدخول الوقت و الوقت انتهى و قال أ ح م د يؤذن و يقيم بناء على ما جاء في هذا الخبر أ ذ ا ن و إ ق ا م ة والاذان كما يكون ل ل إ ع ل ا م بدخول الوقت يكون لاعلام القوم للاجتماع ل ل ص ل ا ة لاسيما اذا كان فيهم ك ث ر ة نعم لو افترض ان م ج م و ع ة ب ر ح ل ة طلاب قاموا ب ر ح ل ة من اجل ان يجتمعوا ل ل ص ل ا ة ولو فات وقتها يؤذن كما حصل له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن لو واحد شخص واحد يؤذن أو لما يؤذن ا ل ع ل ة م ر ت ف ع ة العلة مرتفعة, ألا إلا مرتفعة. لا يعلم بدخول الوقت و لا يعلم أ ي ض ا ً غيره للاجتماع ل ل ص ل ا ة معروف هذا معروف ا ذ ل معروف هذا قول لكن العله عندهم من يقول به م ع ق و ل ة و قال أ ح م د يؤذن و يقيم لكل ص ل ا ة و قال الثوري ليس عليه في الفوات أ ذ ا ن و لا إ ق ا م ة و أ م ر بلالا ان ينادي ب ا ل ص ل ا ة أ و يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس ثم انصرف إ ل ي ه م وقد ر أ ى من فزعهم فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مسليا لهم و مؤنسا ب أ ن هذا ا ل أ م ر ليس في أ ي د ي ه م ل أ ن ه م لم يتعمدوه قال أ ي ه ا الناس إ ن الله قبض أ ر و ا ح ن ا قبض أ ر و ا ح ن ا الله يتوفى ا ل أ ن ف س في النوم وفات إ ن الله قبض أ ر و ا ح ن ا و لو شاء لردها إ ل ي ن ا في غير هذا في حين غير هذا يعني قبل هذا بسعر ا حيث ندرك الوقت ف إ ذ ا رقد أ ح د ك م عن ا ل ص ل ا ة أ و نسيها ثم فزع إ ل ي ه ا قام إ ل ي ه ا فليصليها كما كان يصليها في وقتها لا يقول الان خرج الوقت خفف لا القضاء يحكي ا ل أ د ا ب فليصليها كما كان يصليها في وقتها ولذا عليه الصلاه والسلام أ ذ ن صلى ركعتين ثم أ ق ا م ولم يعجل عليه الصلاه والسلام ثم ا ل ت ف ت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ب ي بكر فقال إ ن الشيطان أ ت ى بلال وهو قائم يصلي ف أ ض ج ع ه ثم لم يزل يهدئه كما يهدا الصبي حتى نام شيء م لا ح ظ الصبي تجعله منه في حجرها وتضربه ضربا خفيفا حتى ينام ه ذ ا س ه د ئ ه فجاء الشيطان إ ل ى بلال وفعل به هكذا حتى نام الشيطان ماذا يستفيد نعم <تصفيق> نعم لاغوينه ويريد الناس كلهم ينصرفون عن هذه ا ل ع ب ا د ة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ف أ خ ب ر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أ خ ب ر قال له إ ن ه أ ض ج ع ه وهداه كما يهدا الصبي كما أ خ ب ر النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ب ا بكر فقال أ ب و بكر أ إن ش ه د أ ن ك رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و اللهم صل و اللهم استعان من توضا فليستنثر و من استجمر فليوتر هذا بمعنى ما تقدم قال ي حي سمعت مالكا يقول ي ت و ض في الرجل يتمضمض و يستنثر من غ ر ف ة و ا ح د ة إ ن ه لا ب أ س به لا ب أ س به يتمضمض و يستنشق من غ ر ف ة و ا ح د ة سواء كان ذلك م ر ة و ا ح د ة أ و مرتين أ و ثلاثا و قوله لا ب أ س به يدل على أ ن ه جائز عنده و إ ن لم يكن أ ر ج ح ل أ ن المضمض و الاستنشاق إ م ا أ ن تكون بكف و ا ح د ة أ و كل منهم بكف مستقل فالصور ا ل م ح ت م ل ة في المضمضه و الاستنشاق م ا أ ن يتمضمض و يستنشق بثلاث غرفات كل غ ر ف ة للمضمضه ا ل ا س ت ن ش ا ق معا أ و يتمضمض ب غ ر ف ة و ا ح د ة ثلاث مرات و يستنشق ثلاث مرات ب غ ر ف ة و ا ح د ة أ و يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات و يستنشق كذلك يعني بست و ارجحها أ ن يتمضمض و يستنشق من غ ر ف ة و ا ح د ة ي ع ن ي ا ل ا ت قال فيها ا ل إ م ا م مالك أ ن ه لا ب أ س به ترجم ا ل إ م ا م ا ل م خ ا ر ي رحمه الله تعالى باب مضمض و استنشق من غ ر ف ة و ا ح د ة و ذكر حديث عبد الله بن زيد في ص ف ة وضوء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و فيه ثم غسل أ و مضمض و استنشق من كف و ا ح د ة فعل ذلك ثلاثا و هذه أ ر ج ح الصفات ثم قال و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه ان عبد الرحمن بن أ ب ي بكر بلغه هذا موصول في صحيح مسلم من طرق ك ث ي ر ة أ ن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر دخل على ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أ ب ي وقاص فدعا بوضوء ي ن دعا بماء ي ت و ض أ به فقالت له ع ا ئ ش ة يا عبد الرحمن هل لهذا الوضوء وهذا الدخول ع ل ا ق ة بموت سعد إ م ا أ ن يكون عبد الرحمن احتاج الوضوء وحينئذ لا يلزم أ ن يكون هناك ارتباط بين موت سعد بن أ ب ي وقاص وبين هذا الوضوء و إ م ا أ ن يكون ت و ض أ ليصلي ليستعين به على هذه ا ل م ص ي ب ة يستعين بالصبر و الصلاه لا شك ان مثل موت مثل هذا الصحابي الجليل الذي شهد له ب ا ل ج ن ة م ص ي ب ة يستعان عليها بالصبر و ا ل ص ل ا ة كما أ م ر الله جل و علا و لا يبعد أ ن يكون هذا مراد و على كل حال ه و دعا بوضوء فقالت له ع ا ئ ش ة يا عبد الرحمن أ س ب غ الوضوء اصبغ الوضوء بحيث تغسل ما أ م ر ت بغسله ولا تترك منه شيئا مع إ م ر ا ر ما يكفي من الماء للعضو ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل ل ل ا ق ا ب من النار أ س ب غ الوضوء و إ س ب ا غ الوضوء اتمامه واستيعاب العضو ا ل م أ م و ر بغسله أ و مسحه بالماء ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار الويل جاء تفسير ه ب أ ن ه الهلاك أ و الحزن و ا ل م ش ق ة كما في ا ل ن ه ا ي ة من ا ل أ ث ي ر جاء أ ن ه ا ك ل م ة عذاب او واد في جهنم كما روى الترمذي من حديث ب سعيد و ا ل أ ع ق ا ب جمع عقب مؤخر القدم والحديث له سبب جاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الناس قد ارهقتهم ص ل ا ة العصر يعني ضاق وقتها, وقتها الاختياري فجاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و وجدهم يتوضاون و كانه لاحظ عليهم عدم ا ل إ س ب ا غ لاسيما في العقب فقال لهم ويل للاعقاب من النار ث ل ا ث ة فلا بد من إ ي ص ا ل الماء إ ل ى جميع العضو المفروض غسله ويل للاعقاب من النار فهذا د ل على أ ن العقب لا بد من غسله و هو مؤخر القدم و هل المتوعد العقب أ و صاحبه الذي قصر في غسله يعني ويل ل ل ع ق ب نفسه أ و ل ويل لصاحب هذا العقب لتقصيره في غسله ان يتصور هذا ويل العقاب من النار إ ذ ا قارناه بما تحت الكعبين من ا ل إ ز ا ر في النار كل ضلاله في النار هل المراد الجزء من الثوب الذي تحت الكعبين ما أ س ف ل من الكعبين في النار هل المتوعد الثوب ولا صاحب الثوب صاحب الثوب كل ضلاله في النار هل المراد ا ل ض ل ا ل ن ف س ه صاحبها ص ا ح ب ه وهنا ويل للعقاب من النار المتوعد صاحب العقب أ و العقب نفسه هل هذا يختلف عن النصين السابقين ولا مثلهم نعم يختلف ل أ ن ه إ ذ ا عذب العقب تعذب صاحبه بخلاف ا ل ظ ل ا ل ه اذا انفردت و بخلاف الثوب إ ذ ا انفردت وسواء قلنا أ ن العقب يعذب في النار أ و صاحبه يعذب في النار في ا ل م س ا ل ة واحد لا يقول ا إن ل إ ن س ا ن تعذيب جزء من ا ل ب د ن لا يؤثر كما يقول بعضهم إن الذنوب والمعاصي والكبائر توعد عليها في النار لكن المسلم ورجاله خير لا يخلد في النار يعني هل يطيق ا ل إ ن س ا ن ويصبر على العذاب ولو ل ح ظ ة أ ب و طالب خفف عنه العذاب لكن إ ي ش م ع ن ا التخفيف نعم و ف ي ض ح احدا وفي ر و ا ي ة نعلان ي من نار يغلي منهما دماغه امر ليس بالهيئه ليس بالسهل إ ذ ا قلت له ما أ س ف ل من الكعبين من ا ل إ ز ا ر ففي النار بعض الناس يعني ما يتصور البصر يحسب اللي بيعذب الثوب يقول باللص بعضهم قال ذلك بالنار بالنصر ا ل أ ج س ا د لا تقوى على النار لا هو, هو ا ل م ع ذ ر صاحبه بلا شك من الازار إ ز ر الإزار من الإزار. من ا ل إ جاء بيان ما اسفل الكعبين من, من الازار الامر ليس بالسهل حيث يتساهل ويقول النار, النار لا تطاق والجبال تذوب والله ح م ن ي المستعان ي ق ي ه ان اباه و حدثه صحابي قتل مع بن الزبير انه سمع عمر بن الخطاب ي ت و ض أ بالماء لما تحت إ ز ا ر ه سمع عمر ي ت و ض أ فالمسموع القول فلا بد أ ن نقدر سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضا ق و ل ي أ عن المتوضئ بالماء لما تحت إ ز ا ر ه وكنايه عن موضع الاستنجاب تادبا ت و ض أ بالماء لما تحت إ ز ا ر ه توضع أ ن يتطهر ويستنجي بالماء لما تحت ا ل إ ز ا ر يعني الفرجين ت أ د ب ا وهذا لبيان أ ن الماء أ ف ض ل ولا مجزئ ي ق د ل على إ ي ش ت و ض ع بالماء لما تحت إ ز ا ر نعم لكن هل ظاهره يقتضي تفضيله على الاستجمار أ و أ ن ه مثل استجمار ل ا يجزئ يتطهر بالماء لما تحت إ ز ا ر الشرح يقولون ه الماء أ ف ض ل من ا ل ح ج ا ر ة لا شك أ ن الماء يزيل ما لا تزيله ا ل ح ج ا ر ة الماء يقطع ا ل أ ث ر ب ا ل ك ل ي ة بينما الاستجمار ب ا ل ح ج ا ر ة لا بد أ ن يبقى شيء و القدر المجزي منه أ ن لا يبقى إ ل ا أ ث ر لا يزيله إ ل ا الماء و الاستجمار أ و ا ل ا س ت ن ز ا ء بالماء ثبت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو مجزي بالاتفاق و إ ن منع بعضهم الاستنجاء بالماء ل أ ن ه مطعوم لكن ثبت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وثبت ا ل إ ج م ا ع على ذلك ومن ا ل خالف انقرض مع قوله وكذلك الاستنجاء ثبت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو مجزي أ ي ض ا حتى مع وجود الماء يجزي وهل ز ا ل ه ا ل ق ا ر ج ب أ ح د المطهرين أ ف ض ل كما ثبت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و الجمع بينهما أ ف ض ل و أ ك م ل نعم في ا ل ق ص ة و إ ن كان فيها مقال ق ص ة أ ه ل قبا فيه رجال يحبون ان يتطهر نعم و ما ثبت النبي صلى الله عليه و سلم جمع بينهما م ثبت ا لكن في قصه قبا مع ما فيها من او ما قيل فيها من كلام النبي ع ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م قال إ ن ه مدحهم نعم نعم فقالوا إ ن ا نتبع ا ل ح ج ا ر ة الماء و قالت ع ا ئ ش ة مرنا أ ز و ا ج ك ن ف إ ن ي استحييهم أ ن يتبعوا ا ل ح ج ا ر ة الماء لكن الثابت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام استعمال الماء فقط أ و الحجاره فقط فهل نقول ا ل أ ف ض ل الجمع بينهما ل أ ن ه أ ك م ل أ و نقول ا ل أ ف ض ل اقتصار على ما ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نفترض أ ن شخصا استجمر و انتهى ما بحضرتهما ثم وجد الماء نقول خلاص ا استجمرت يكفيك أ ف ض ل من أ ن تجمع بينهما نعم ا ل آ ن هل نقول ان الاستجمار ح ا ج ة أ و نقول أ ن ه رافع مطهر تطهير كامل مثل الماء ل أ ن عندنا التيمم ثابت من ل ص القطعي لكن ما هو مثل ا ل و ز قطعا ل أ ن ه جاء في الحديث ف إ ذ ا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشره والاستجمار مع ثبوته ومع ما جاء فيه إ ل ا أ ن ه لا يزيل ا ل أ ث ر ب ا ل ك ل ي ة فهل نقول لمن استجمر ثم وجد الماء اقتصر على استجمار لعدم وجود الماء ثم وجد الماء هل نقول ا ل أ ف ض ل أ ن تزيل ا ل أ ث ر ب ا ل ك ل ي ة بالماء فتتبع الماء ا ل ح ج ا ر ة أ و ا ل ح ج ا ر ة الماء لا لان من قال انا عندي ماء ابستجمره يكفي يكفي ما احد يقول ه ما يكفي نعم في احد يقول ما يكفي لا يكفي لكن هل يقول ا ل أ ف ض ل لي انتم تقولون ا إن ل ا س ت ج م ا ر ما يزيل ا ل أ ث ر ب ا ل ك ل ي ة و أ ن ا أ ر ي د أ ن ازيله ب ا ل ك ل ي ة نقول له لا عندنا متفقين ان الاستجمار ما يزيل بالكليه نعم يعني هل هو مثل الماء ينازع في هذا أ ح د لا ينازع في هذا احد, في هذا أحد, أحد لكن قال أ ن ت م تقولون أ ب د ا أ ن الاستجمار ما يزيل الاثر و ك ل ي ه و أ ن ا استجمرت ووجدت ما أ ب زيلها كليه نقول لا تزيله لا تجمع بينهما ل أ ن الرسول ما جمع نعم معفورا عنه كان ايضا يبقى يبقى أ ن ه أ ث ر كونه يتعبد بهذا شيء يتعبد بهذا ويقول أ ن ا لا يكفين مكبر الرسول هذا أ م ر مفروغ منه انه دخل في حيز ا ل ب د ع لكن يقول من باب التنظف انا, أنا, أنا اقول استجمرت في الفرض السابق وجدت في السراويل أ ث ر ص ف ة ا ء نحن نتفق على انه لا يزيل ا ل أ ث ر ب ك ل ي ة نعم أ ن ا لا أ ر ي د مثل هذا يتكرر تقول له لا ما يجوز و لا يتعبد بهذا لا يقول لنا س ت ج ب ر ما يجزي يقول يجزي لكن ي ق و ل هذا ا ل أ ث ر ا ل ب ا ز ي لا بد ان نزيله لا له ما يعتقد شيء قدر زائد على ما فعل هذا اما إ ذ ا قال ما يجزي ب ن الايه اخر كفى من هو أ ت ق ى منك و أ و ر ى و أ ح ر ص منك على الامتثال اللهم صل الله على محمد قال يحيى سئل مالك عن رجل توضا فنسي فغسل وجهه قبل أ ن يتمضمض يعني سئل عن شخص غسل وجهه ثم تمضمض او هذا للتقسيم لا للشك أ و غسل ذراعيه قبل أ ن يغسل وجهه يعني سئل م س أ ل ت ي ن ا ل أ و ل ى شخص غسل وجهه قبل أ ن ت م ض م ض وسئل عن شخص آ خ ر غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه يعني ما الحكم فقال رحمه الله أ م ا الذي غسل وجهه قبل أ ن يتمضمض فليمضمض يعني فاهو ولا يعيد غسل وجهه ل أ ن ا ل م ض م ض ة مع غسل الوجه في حكم العضو الواحد نعم في حكم ا ل ع ض و الواحد يعني لو جاءك واحد يقال أ ن غسلت شق وجهي ليس قبل الايمن تقول ع ع د نعم لا فالمضمضه و ا ل ا س ت ش ا ق مع الوجه في حكم العضو الواحد ولذا يقولون ا ل أ و ل غ س ن الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق في فرائض المضمضه فعلى هذا لا يعيد ل أ ن ه و فرض مستقل المضمضه والاستنشاق ولذا قال فليمضمض ولا يعد ي غسل وجهه و أ ي ض ا المضمضه عنده س ن ة ولا يعاد الواجب من أ ج ل س ن ة و أ م ا الذي غسل ذراعيه قبل وجهه شخص غسل ذراعيه ل ي ه الفرض فرض ثم غسل وجهه ماذا كان الجواب يقول فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه ثم ليعد غسل ذراعيه و هذا يدل على أ ن الترتيب عنده واجب و ي أ ت ي ما فيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه يعني كما أ م ر الله جل و علا و كما بينه رسوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول إ ذ ا كان ذلك في مكانه إ ذ ا كان ذلك في مكانه أ و ب ح ض ر ة ذلك يعني بقربه ف إ ن بعد ف إ ن جفت أ ع ض ا ؤ ه ع ا د المنكس وحده يعني المغسول قبل الذي ينبغي ان نغسل بعده ع ا د المنكس وحده فيغسل وجهه و لا يعيد غسل ذ ر ا ع ي ه سواء في ذلك العامد و الساهي ل أ ن ترتيب الفرائض عنده س ن ة عنده الترتيب صرحوا ب أ ن ه س ن ة في ا ل م ن ط ق ة للباجي في ا ل م ن ط ق ة الباجي يقول مقتضى هذه ا ل م س أ ل ة أ ن الترتيب ليس بشرط ل ص ح ة ا ل ط ه ا ر ة يعني عند مالك مقتضى ذلك مقتضى هذه ا ل م س أ ل ة أ ن الترتيب ليس بشرط ل ص ح ة ا ل ط ه ا ر ة من اين فهم هذا ثم ليعد غسله ر ا حتى يكون غسلهم بعد وجهي ا ي ن لو وقفنا على هذا كنا مالك يوجب الترتيب إ ذ ا كان ذلك في مكانه طيب إ ذ ا لم يكن في مكانه مفهوم الكلام منه لا يعيد خلاص انت ولذا من هذا فهم الباجي في ا ل م ن ط ق ة اقتضى هذه ا ل م س أ ل ة ان الترتيب ليس بشرط لصحه ا ل ص ل ا ة عنده ويكون أ م ر ه ل ل إ ع ا د ة على وجه الاستحباب وصرحوا بهذه أ ن الترتيب ليس بشرط ا ل ص ح ة ا ل ط ه ا ر ة وبه قال أ ب و ح ن ي ف ة وروي عن مالك انه شرط وبه قال الشافعي و أ ح م د هل هناك ما يدل على ا ل ا ش ت ر ا ض أ و عدم ا ل ا س ت ر ا ل ترتيب الوضوء جاء في كتاب الله جل وعلا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة ف ا غ س ل و الى إ آ خ ر ه و رتبت هذه ا ل أ ع ض ا ء بعضها على بعض بالواو ح ط ف ة نسقت على بعض بالواو والواو لا تقتضي الترتيب الواو لا تقتضي الترتيب وهذه ح ج ة من يرى عدم وجوب الترتيب يقول ا ل أ ع ض ا ء نسق بعضها على بعض بالواو والواو لا تخفى الترتيب فالمطلوب أ ن نغسل هذه ا ل أ ع ض ا ء ع ل ي وشكها ع ر ف ن ا أ ن هذا مذهب ا ل إ م ا م مالك وبه يقول أ ب و حنيفه يروى عن مالك وقول الشافعي و أ ح م د أ ن الترتيب شرط ل ص ح ة الوضوء فلا يصح الوضوء إ ذ ا غسل قدم و أ خ ر بان غسل اليدين قبل الوجه او ا ل ج ل ي ن قبل اليدين او اشبه ذلك و عرفنا أ ن دليل القول ا ل أ و ل أ ن العطف جاء بالواو وهي لا تختار الترتيب ح ج ة القول ا ل آ خ ر قول الشافعي و أ ح م د روايه عن مالك أ ن جميع من وصف وضوء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصفه مرتبا وفعله بيان ا ل و ا ج ب ا ل م أ م و ر به في ا ل آ ي ة وبيان الواجب واجب ولو لم يجب ل أ خ ل به ولو مر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا أ ه ل العلم يلحظون أ ن السياق في ا ل آ ي ة فيه ما يدل على وجوب الترتيب و هو إ د خ ا ل الممسوح بين المغسولات قالوا في ا ل آ ي ة قطع النظير عن نظيره و إ د خ ا ل الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب ل أ ن العرب لا تفعل ذلك إ ل ا ل ح ك م ة يعني لو لم يجب الترتيب نعم لنسق المغسولات على بعض ثم أ ر د ف الممسوح او العكس لكن قطع النظير عن نظيره و أ د خ ل الممسوح بين الموصلات فدل على أ ن ه لا بد من مراعاه هذا الترتيب و على كل حال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام توضا مرتبا فعل ى ذلك و لم يخل به و لم يعرف ع ل ى أ ح د من أ ص ح ا ب ه أ ن ه أ خ ل بهذا الترتيب و فعله بيان للواجب قال العلم يقول ان بيانه واجب, واجب واجب اذكر اذكر اللاهات ت أ ت ي به اي ه ز ا ك الله خيرا ها؟ هاته هاته هاته قال يحيى وسئل مالك للرجل نسي أ ن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة وليمضمض ويستنثر ما يستقبل من الصلوات إ ن كان يريد أ ن يصلي يعني إ ذ ا كان يريد أ ن يصلي فسئل عن رجل نسي أ ن يتمضمض و استنزل ل ا حتى صلى قال ليس عليه نعيد صلاته هذا يدل على أ ن المضمض و ا ل ا س ت ش ا ق عنده س ن ة جاء عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه قال توضع كما أ م ر ك الله و ما أ م ر الله به جل و علا في كتابه ليس فيه مضمض و ا ل ا س ت ش ا ق لكن جاء ا ل أ م ر منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب ا ل ا س ت ش ا ق و هذا كثير و صحيح ص ح ي ح ي ن غيرهما ثم ليستنثر و بالغ في الاستنشاق ج ا ء إذن ا ل أ م ر ب ا ل م ب ا ل غ ة ا ل م ض م ض ة جاء فيها لكن أ ق ل اقل, أقل. و بهذه ا ل أ و ا م ر يستدل من يقول بالوجوب لا شك أ ن المنصوص عليه في آ ي ة ا ل م ا ئ د ة فاغسلوا وجوهكم و ا ي د ي ك م إ ل ى المرافق س ح و ا برؤوسكم و ارجلكم إ ل ى ك ع ب ي ن هذا المنصوص عليه في ا ل آ ي ة و زيد عليها ا ل أ و ا م ر التي سمعنا ا ل أ م ر ب ا ل م ض م ض ة و الاستنشاق و ا ل س ن ة وحي يجب العمل بما فيها و لو كان مزيدا على ما جاء في الكتاب خلافا لمن يزعم أ ن ا ل ز ي ا د ة على النص ن س خ فجاءت هذه ا ل أ و ا م ر منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و بها يستدل من يقول بوجوب ا ل م ض م ض و الاستنشاق مع ذلكم يستدلون على وجوب ا ل م ض م ض و الاستنشاق بوجوب غسل الوجه و ه م داخلان في مسمى الوجه وان نازعهم اصحاب القول الاول بان الوجه ما تحصل به مواجهه م والمواجهه لا تحصل بالفم والانف بدليل انه اذا استقبل احد لا يحسن ان يفغر فاه في وجهه يستقبله به وعلى كل حال الحكم في ذلك والمرد عند التنازع الى النصوص وعرفنا ما في المساله وللمضمض يعني في وضوء ثاني يعني ما يلزم لكم نفس الوضوء و إ ن كان بعضهم يقول إ ن كان يريد أ ن يصلي بهذا العظيم و على كل حال مضمض السن عنده سن لا أ ث ر لهم على ا ل ص ل ا ة ثم قال رحمه الله تعالى إلى أخر أخر احسن الله إ ل ي ك باب وضوء النائم إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة عن مالك عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في و ض و ء ه ف إ ن أ ح د ك م لا يدري أ ي ن باتت يده عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن عمر بن الخطاب قال إ ذ ا نام أ ح د ك م مضطجعا فليتوضى عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن تفسير هذه الايه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إ ل ى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إ ل ى الكعبين أ ن ذلك إ ذ ا قمتم من المضاجع يعني النوم قال مالك ا ل أ م ر عندنا أ ن ه لا يتوضا من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضا إ ل ا من حدث يخرج من ذكر أ و دبر أ و نوم وعن مالك عن نافع أ ن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا يقول رحمه الله تعالى باب وضوء النائم إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فليغسل يده قبل أ ن يدخلها في وضوئه وجاء في بعض الروايات والحديث الصحيحين كما هو معلوم ثلاثا و ا ل ع ل ة في ذلك ف إ ن أ ح د ك م لا يدري أ ي ن باتت ي د ه إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فليغسل اللام هذه لام ا ل أ م ر عند الجمهور هذا ا ل أ م ر ل ل ن د ب وهو عند ا ل إ م ا م أ ح م د للوجوب ل أ ن ه هو ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر من نومه حمله الشافعي على عمومه وهو على أ ص ل ه في أ ن الغسل ل ل ن د ب فقال يستحب ق ا س ل اليد لكل م س ت و ق ظ من أ ي نوم كان في ليل أ و نهار وخصه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بنوم الليل وانتزع ذلك من ا ل ع ل ة ف إ ن أ ح د ك م لا يدري أ ي ن باتت يده والبيتوته لا تكون إ ل ا بالليل فعندنا النوم محمول على العموم عند الشافعي استحبه عقب كل نوم وعند ا ل إ م ا م أ ح م د محمول على نوم الليل ل أ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده والغسل للندب عند الجمهور وهو على أ ص ل ه للوجوب عند ا ل إ م ا م أ ح م د ل أ ن اللام لام ا ل أ م ر و ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب ف إ ن أ ح د ك م لا يدري أ ي ن باتت يده لا يدري كونه لا يدري هذا شك لا يدري أ ي ن باتت يده يده قبل النوم ط ا ه ر ة في يقينه لما نام سواء كان بالليل كما يقول الامام أ ح م د أ و مطلق النوم عند غيره لا يدري أ ي ن باتت يده هل باتت يده في فرجه هل يتطيش جميل ش م ا ل ونائم ما يدري عن شيء لا يدري أ ي ن باتت يده ل وقعت على ن ج ا س ة أ و وقع عليها ن ج ا س ة لا يدري وهذا شك والمقرر عند أ ه ل العلم بل من القواعد عندهم أ ن الشك لا يزيل اليقين الشك لا يزيل اليقين كونه لا يدري انتبه من نوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على ن ج ا س ة أ و لا يجب عليه ن ق ص يده امتثالا لهذا ا ل أ م ر بعض ا ل ش ر ا ح يستروح إ ل ى أ ن هذا محمول على غ ل ب ة الظن لاسيما في البلاد ا ل ح ا ر ة في البلاد ا ل ح ا ر ة وفي عصر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي الحجاز الثياب فيها شح و ق ل ة والغالب الاستجمار والاستجمار لا يزيل الاثر كاملا والصيف يحصل معه العرق والرطوبات ف إ ذ ا وقعت يده في الغالب أ ن ه تقع يده ولذا الحكم مبني على الغالب فالغسل لهذا ا ل أ م ر ولا تصير ا ل م س أ ل ة شك س ل م س أ ل ة غلبت ظن هكذا قال ب ع ض لكن ماذا عما لو تيقن أ ن يده ط ا ه ر ة نام وهي ط ا ه ر ة واستيقظ وهي ط ا ه ر ة بيقين كان وضعها في كيس أ و ربطها بحيث لا تصل إ ل ى المواضع التي فيها النجاسات هل نقول ان العله ارتفعت و ا ل ع ل ة م ن ص و ص ة ومعلوم أ ن ا ل ع ل ة ا ل م ن ص و ص ة يدور معها الحكم من داخل العلم يعني لو وضعها في كيس وربطها ويجزم جزم أ ن ه ا ما ت أ ث ر ت هم يقولون تعبدي اذا لم تعرف ا ل ع ل ة نعم اذا ك ن هذا يدري رابط يده رابط محكم وهو لا يدري ما هم ب ي ق و ل و ن لا يدري أ ي ن باتت يده والاحتمال أ ن ه ا وصلت ن ا ما وضع ن ج ا س ة وكذا هو قبل أ ن ينام دخل الحمام وتنظف ن ظ ا ف ة ك ا م ل ة مثل إ ي ش طيب قيل أ ن ا ل ع ل ة لا يدري عنها على كل حال الحديث يستشكل كثير من اهل العلم ب ا ل ن س ب ة ل إ ج ر ا ئ ه على القواعد التي قاعدوها ا لكن إ ذ تضاربت ا اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبره بالنص ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن القواعد مبنيه على النصوص ف إ ذ ا خالفت نص لا عبره بها لا نجري القواعد ونحكم القواعد على النصوص لا النص هو المرد والمرجع والمصير ا ه متحتم إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فليغسل يده قبل أ ن يدخلها وضوئه بعض الناس وهذا من شؤم م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة قال أ ن ا أ د ر ي أ ي ن باتت يد、أدري. يقول هو يدري أ ي ن باتت、يد. فوضعها في كيس وربطها و أ ح ك ا م ه ا واوثقها يدري ماذا حصل له وجد يده في دبوره داخله هذا له نظائر ذكر الحافظ ب كثير وغيره من العمات الشجرات جمع من المؤرخين قالوا إ ن شخصا استهكى في دبوره ماذا حصل له مع الاسف انه قد يوجد مع وجود مثل هذه القصص نعم من يحكم على نفي مثل هذه القصص ب يقول لك ما هم معقول أ ب د ا ما حصل ولو حكى ابن كثير ولو حكى ا فلان ولعلان و ب ع د ي استاك في دبوره ما يدري أ ن الله سبحانه وتعالى يغار فالحاصل أ ن ه أ ح س بشيء في بطنه كالحمل و يزيد مع الوقت فلما مضى م د ة أشهر وضع شيئا هو ع ب ا ر ة عن ق ط ع ة لحم ويحدث منه صوت مزعج, صوت مزعج فجاءت ابنته فرضتها في ا ل حجر و ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة صالحه ا ت ع ايضا ل ى الشخص الذي سمع الحديث و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تضع أ ج ن ح ت ه ا ط ا ل ب العلم جاء وضع المسامير فيه عليه تضع خسف به、يعني. في قصص ك ث ي ر ة وحوادث ووقائع سببها الاستخفاف ب ا ل س ن ة كثير من الناس يحصل م ن شيء من هذا الاستخفاف ولا شك أ ن ع ق و ب ة الدنيا أ ه و من ع ق و ب ة ا ل آ خ ر ه ا ل ع ق و ب ة في الدنيا أ س ه ل من ع ق و ب ة ا ل آ خ ر ه كما جاء ا ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م يعني جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر أ ن اثنين يكون في آ خ ر الزمان ن أن ن ث ي يعني مما يكون في آ خ ر الزمان اثنان يمضيان إ ل ى م ع ص ي ة فيمسخ أ ح د ه م ا خنزير صلى الله ع ل ع ا ف ي ه والثاني ماذا ما إ ي ح س ن له يستمر يستمر, يستمر إ ل ى م ع ص ي ة ه ذ ا مسخ جسده وذاك ممسوخ القلب أ ي ه م ا اشد م س ا ل ق ل ب أشد ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه هذه عقوب الدنيا و أ م ر ه في ا ل آ خ ر ة إ ل ى الله لكن مثل هذا ن س أ ل الله العافيه إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه ان انتبه من نومه فليغسل يده و عرفنا حكم الغسل قبل أ ن يدخلها في وضوئه في الماء لكن إ ذ ا أ د خ ل ه ا في ا ل إ ن ا ء غمسها في ا ل إ ن ا ء قبل غسلها فما الحكم نعم طيب ما الحكم و ما أ ث ر هذا الغمس على الماء إ ذ ا قلنا فليغسل يده إ ذ ا غمس يحرم و الجمهور على أ ن ه للندب اذن الغمس مكروه عندهم وما أ ث ر هذا الغمس على الماء عند الجمهور الذي يقول الندب لا أ ث ر له ما ي أ ث ر على الماء والمعروف عند الحنابله انه ينقله من كونه طهور مطهر إ ل ى كونه طاهر غير نجس ل أ ن ه لا يتنجس الماء الا بيقين ولا يقين هنا طاهر لا يرفع الحدث وقال إ س ح ا ق و د ا و د يانجس ينجس ل أ ن ه لا يمنع من إ د خ ا ل ه ا في ا ل إ ن ا ء إ ل ا لوجود أ ث ر ولا أ ث ر مؤثر إ ل ا ا ل ن ج ا س ة وعلى كل حال هذا أ م ر لا يدركه عقل البشر العقل البشري لا يدرك مثل هذه ا ل أ م و ر فنقف لا يجوز لنا أ ن ندخل غ س ل ن اليد في ا ل إ ن ا ء في الوضوء قبل أ ن نغسلها ثلاثا كما جاء في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى و أ م ا إ ذ ا حصل ارتكب المحظور و أ ث م بذلك و يبقى الماء على طهوريته ل أ ن ه ا ل أ ص ل إ ن الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى على هذا ا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن خطاب قال إذا نام أحدكم متجع يعني وجوبا لانتقاض بالنوم والخلاف في النوم من المعروف وما جاء فيهم النصوص النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل صلاة الصدق يقول وحدثني زيد فليتوظى يعني في فيهم عليه قبل موضوئه أسلم أهل أحدكم عند عن عن بن أن بن ن عمر متجع ر ه و ا ل ص ح ا ب ة ينتظرون ص ل ا ة العشاء حتى تخفق رؤوسهم النوم الذي لا يستغرق صاحبه فيه حيث يحس ويشعر بما يدور حوله هذا لا ينقذ الوضوء لا سيما من الجالس وهنا يقول إ ذ ا نام أ ح د ك م مضطجعا ل ل ض ج ا ء مضنه ل خ ر و ج ما ينقذ الوضوء ولذا جاء في الحديث العين بكاء ا ل س ه فمن نام فليتوضا و حديث صفوان بن عسال أ م ر ن ا الا ننزع خفافنا نعم نعم فعطف النوم على البول والغائط فدل على أ ن ه ناقض فالنوم المستغرق ينقض الوضوء وعليه يحمل مثل هذه النصوص والذي لا يستغرق من المتمكن غير المرتجع وغير المستند حيث يخرج منه ا ل شيء ولا يشعر مثل هذا لا ينقض الوضوء وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ن الصحابه ة النبي ل ي ع الصلاة والسلام ينام قلبه ولا تنام عينه حيث لو خرج من شيء يشعر به ولا يقاس عليه غيره يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م ا ل عدوي من اعرف الناس بتفسير ا ل ا ل ق ر آ ن أ ن تفسير هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و ي د ي ك م إ ل ى المرافق امسحوا برؤوسكم وارجلكم إ ل ى الكعبين أ ن ذلك إ ذ ا قمتم من المضاجع النوم يعني إ ذ ا قمتم من النوم فاغسلوا ودل على أ ن النوم ناقض وهذا التفسير موافق لقول بعض السلف يوافقه على ذلك جمع اهل العلم وبعضهم قال إ ذ ا قمتم محدثين إ ذ ا قمتم الى ا ل ص ل ا ة محدثين يعني سواء كان بنوم أ و بغير نوم إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة وبعضهم يقول ا ل أ م ر فاغسلوا على عمومه لكل من أ ر ا د ا ل ص ل ا ة لكن المحدث على سبيل الوجوب وغير المحدث على سبيل الاستحباب لكن هذا يلزم عليه ايش يلزم عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه في معنييه استعمال اللفظ في معنييه حقيقته ومجازه عند أ ه ل العلم عند ا ل أ ك ث ر ممنوع نعم استعمال اللفظ في معنييه ممنوع في آ ن واحد في سياق واحد عند الشافعيه يجوز لكن عند غيرهم يمنعون ذلك كيف نقول أ غ س ل و ا محمول على الوجوب ب ا ل ن س ب ة لقوم محمول على استحباب ب ا ل ن س ب ة للاخرين وهو لفظ واحد لو افترضنا أ ن أ م ا م ك شخصين كل منهما اسمه محمد أ ن ت تريد واحد منه لا تريد الثاني تريد أ ح د ه م ا بينك وبينه م ع ا م ل ة ب ي ن ك وبينه ارتباط فقلت يا محمد التفت الثاني الذي لا تريده هل هو مراد بلفظك يا محمد نعم هل هو مراد بلفظك يعني لو ح ل ف مثلا لا تنادي فلان محمد من الناس ثم في صورتنا التي ذكرناها قلت يا محمد تريد ذاك فالتفت هذا الثاني هل يقول الثاني مرادا لك بمجرد قولك يا محمد مراد المتكلم شيء واحد مراد المتكلم شيء واحد نعم إ ذ ا كان اللفظ يتناول بعمومه إ ذ ا كان اللفظ بعمومه يتناول اشياء هذا أ م ر آ خ ر وليس منهما معنا اغسله اما أ ن يحمل على الوجوب أ و يحمل على ا ل ح ب ه ولا يحمل ع ل ي ه م في آ ن واحد عند ا ل أ ك ث ر و إ ن أ ج ا ز ه ا ل ش ا ف ع ي ة منهم من يقول كان هذا في أ و ل ا ل أ م ر كل من قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة يتوضا ولا ص ل ا ة إ ل ا بوضوء ولو كان على طغاه في عام الفتح جمع النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م الصلوات بوضوء واحد وعمدا صنع ذلك ل ب ي ن لهم هذا الحكم و على كل حال التفسيرات هذه كلها م ح ت م ل ة و م ق ب و ل ة إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة محدثين فاغسلوا إ ذ ا قمتم من النوم و أ ر د ت م ا ل ص ل ا ة فاغسلوا كلها م ق ب و ل ة و إ ذ ا قلنا أ ن هذا في أ و ل ا ل أ م ر أ ن كل من قام الى ا ل ص ل ا ة محدثا أو, كان او غير محدث ي ت و ض أ فهو منسوخ منسوخ بفعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وانه لا يلزم الوضوء الا من احدث لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا مفهومه ان من لم يحدث صلاته مقبوله ولو لم يتوضا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله و ص ح ب